فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنى شهودا ومهدت له تمهدا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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُمْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ كَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدَبَرْ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 hatta atana al yaqin